فمن منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين م ن ز ل ة ا ل م ج ا ه د ة و ا ل م ج ا ه د ة م ن ز ل ة تصحب العبد الصادق المريد وجه ربه ل ص د ق ط ي ل ة حياته لا تفارقه ولا ينبغي أ ن تفارقه وما من مؤمن تفارقه ا ل م ج ا ه د ة إ ل ا كان على شفاء جوف هار ا ل ع ي ا ذ ل ل ه ذلك أ ن إ ي م ا ن المؤمن لا يستقيم حق الاستقامه إلا مجاهدة ولذلك كانت م ن ز ل ة إ ي م ا ن ي ا ومقاما ربانيا يدخله المؤمن ب م ج ر ب إ ع ل ا ن توزيعه وصدق توجهه ويتدرج عبره في مسالك الدين ومدارس ا ل إ ي م ا ن س ي ر ا إ ل ى الله جل وعلا وهذه ا ل م ن ز ل ة م و ج و د ة بصريح ا ل ق ر آ ن الكريم وصريح ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة ا ل ص ح ي ح ة وإن شئت يمكن أ ن تسمي هذه ا ل م ن ز ل ة ب م ن ز ل ة إ ذ ا أ ر د ن ا ان نضيفها إ ل ى أ ص ح ا ب ه ا ب ع ب ا ر ة اخرى في بيان و ج ي ن لها آ خ ر م ن ز ل ة ق ا ب ض ي ن على الجمر كما ورد في الحديث حديث الفتن حديث رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حينما يصف فتن آ خ ر الزمان التي تكون كقطع الليل المظلم تدع الحليم منكم حيران اي نسلب عقله وعلى حظين من العلم والذكاء و ا ل ح ك م ة هو نفسه يحار إ ذ ا أ فتن ي آ خ ر الزمان على مثل ما نحن فيه في زماننا هذا ا ل ف ت ل التي ي م س ي فيها ا ل إ ن س ا ن مؤمنا ويصبح كافرا والعياذ بالله أ و ي م س ي كافرا ويصبح مؤمنا أ ي لا يثبت على حال هذا القابض على دينه منكم كالقابض على الجمر ل أ ن القبضاء على الدين اي تنسك بفتال الله و س ن ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م ن حيث مفاهيمهما أي المعاني ومن حيث أ ح ك ا م ه م ا أي الأحكام الشرعية ومن حيث ا ل ق ص ب أ و المقاصد التي ي س ت ر ط ن ه ا العبد ف سيره بالكتاب ا ل س ن ة إ ل ى الله جل وعلا اي الدين كل ذلك ي ق و ل من المش ق ت ويكون فيه من الحرج والعتب في زمان يصبح ا ل م ت ب ي ن فيه غريبا, غريبا فيه في إ ح س ا س ه ووجدانه وشعوره غريبا في ف ه ن ه غريبا في شكله وزيه و ط ر ي ق ة عيشه بسبب ما فشا من ا ل ف ش و ع والانتشار الكبير ما فشا من الانحراف في الدين على مستوى الفهم وعلى مستوى ا ل س ن و ك لدى كثير من المسلمين مع الاسف ب د أ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما ب د أ فطوبى ف الغرباء المؤمن إ ذ ا الذي يدخول مثل هذه ا ل ا ز م ي ن ة يعيشها بصدق فعلا ويريد ان يعبد الله جل وعلا وياخذ الكتاب ب ق و ة يعيش نوعا من ا ل غ ر ب ة النفسيه ا ل م ج ا ن ي ة ولذلك فممارسته للدين ستكون على نوع من القبض على الجمر وذلك ما عبر عنه أ ي ض ا بالمجاهده التي هي عنوان و موضوع كلامنا ا ل ل ي ل ة ب ح و ل الله جل وعلا وقد وعد الله المجاهدين أ ن ف س ه م فيه خيرا وهو ا ل ه د ا ي ة و ا ت ح د ي د وذلك شعار هذه ا ل م ن ز ل ة يعني المجاهدون أ ن ف س ه م في ذات الله و ف ل ه ش ع ر ه م قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ه هدايته ب م ن س ب ي ت س ب ي ت ل أ ن ه م هدوا إ ل ى الحق ابتداء فهم جاهدوا أ ن ف س ه م في الله والله جل وعلا بما ج ا ه د أ ا انفسهم فيه يثبتهم على ذلك الحق ويقويهم على حمل أ م ا ن ت ه رغم سؤالها ورغم حرها القابضين على الجمر ورغم شدتها في فيستشهدون المصاعب في الله جل وعلا ولذلك يمكن حسب استقراء هذه المعاني من كتاب الله جل وعلا وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام تيشيرا لانفسنا و لاخواننا تيشيرا في سياق التدرب على هذا المعنى واكتساب حقيقته والتخلق بمنزلته او مقامه مجاهده المقاصد والنيات ومجاهده المفاهيم والمعاني ثم م ج ا ه د ة ا ل أ ع م ا ل بالتروك و ا ل أ ف ع ا ل ويحسنوا رغم أ ن العلماء انما يبداون بالمقاصد و إ ن م ا يبداون ب ا ل م ي ا ت يحسنوا أ ن ن ب د ا ب ا ل ر ت ب ة ا ل أ خ ر ى وهي ر ت ب ة مجاهده المعاني أ و المفاهيم. المفاهيم نظرا ل أ ن العلم قبل العمل لان مجاهده ة ا ا ل م ف ي م تتعلق ب المعاني ع ل في كتاب الله رسوله وسنة ل ي ه ل ل والسلام بالصدق طلب ذلك ص ا ا ة و في ة او ب بذلك ق ة لعلق سيطر ل الرحيص على ل ك ن يتأثث هذا صحيح ع من مجاهده بكتاب عليه فهذه ة أي م ج د ة المفاهيم والمعاني احببت تقديمها نظرا لانها عن نسبها البروى في زماننا هذا وصارت م ش ك ل ة ك ب ر ا ء تؤرق كل المسلمين وبدون استسلام وعنوانها في كتاب الله قوله سبحانه وتعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا ذ كبيرا هذا جهاد م ع ا ن ي وجهاد ا م ف ا ه ي م و ت و ب ي منه مبسطا ب إ ذ ن الله على ق ب ر المصطفى الضمير في قوله تعالى ب ه ل ع ج د ع ا ل ق ر آ ن الكريم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ل أ ن ن ا نعيش م ش ك ل ة عظمى زماننا هذا وهذه ا ل م ش ك ل ة تتعلق بقلب الحقائق ا ل معا جعل الحق و باطلا وجعل الباطل حقا في كثير كثير من الصور والحقائق والممارسات والمتاجر الاجتماعية و ا ل ث ق ا ا ف ي وغير ة و ذلك ل ع ا د ي ة أ ي من العادات فالكفر اليوم ومؤسساته الكبرى في العالم يريد أ ن يغير من حقائق الدين والمفاهيمه لدى المسلمين ب ل ف ي ل ف ا ظ ومصطلحات لا أ ن ز ل الله بها ذ ه ل ل الدين ط ة يطفون و به ا من ي هذا واحد معاني أو بحيث س ل ف ا كتاب الله والقاضي سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام حتى يجد الانسان المسلم مستوف حرج اذا اراد ان ينتسب اذ بي وهذا مما عمت به البلوريوم مع الاسف الشديد وحمل وزره كثير كثير من وسائل الاعلام اما في يوم القيامه ا ل م ش و ش ة على الابنغه وعلى العقول ولذلك المسلم اليوم لا بد وان يعيش نوعا من المجاهده ا ل ع ل م ي ة والثقافيه ة اقصدوا ا ا ب ل م ج د دلالة ة المفهومية مستحية حسوة خاصة الكلمات القرآن الكريم التي كلمات ألفاظ لها وألفاظ القرآن هي هي يعني في مجملها الفاظ خ ا ص ة يعني تلفظ ا ل ص ل ا ة والصيام و ا ل ز ك ا ة وسائر ك ل م ا ت ا ل ق ر آ ن ي ه التقوى البر الربا الزنا ا ل خ م ر كل يعني الافاض التي وصف بها الخير والالفاظ التي وصف بها الشر وكل الالفاظ التي تكلم الله بها جل وعلا بهذا نلاح خ ا ص ة وكذلك ك ن النبوي الفاظ النبوي هذه الافاضه ذ اتى عليها و ك ي ر م الدار حذفت مقاصدها كثير منها ما هي المعنى الحقيقي لها في, في كتاب الله كما تروج في وسائل ا ل إ ع ل ا م وكما نعرف ايضا تدرس حتى في كثير من البرامج ا ل د ر ا س ي ة لكثير من مؤسسات ا ل ت ر ب ي و ا ل س ل ي م في البلاد العربيه والاسلام وهذا فينتج عن نوح سلوك اجتماعي معين وهو ل معين مع ا ل لانه أ ن ي صلونا ر ي ن ان يشاهد المنكر القلب بيده كي ينقبض ربنا هذه الصرياء ب بل أ و ج د ذلك عليها من ر أ ى منكم منكرا فليغيره ب ي د ي فان إ ن لم يستطع ت ب ي ل ب ه وذلك أ ض ع المثال ف ا إ ي ا ن فان ل إ ي م ا لم أ أضعاف ن هذا ا ل إ ي ا ن هو ي د ه لا ت م ع ا ل سبيل ق ل ب ي و ا ل م ش ك ل ة اضعاف ل آ ن مع أ الايمان إ ي م ن أنهم وهو ر ي د ن ن ك ك ا ر والا كنت متطردا ي وكنت وكنت ويزل ا ل ق ا م و ي ا ل م د ن ي ر النسبي ا للمنكرين ع ا ل م ع ي والعياذ حصولية الدينية هو بالله أبسكوا الأسلحة للقضاء للأمة عن لتدمير الإسلامية وأختاروا ويشعر ازاءه بنوع من الانشراح ن و ع من القبول م ل س ع ن ا ه إ ذ ن انه هو صار جزءا من المنكر ولذلك نجد النهي مثلا عن ا ل ج ر و س إ ل ى ط ا و ل ة الخمرين او المكان الذي يشرب فيه الخمر ولو لم تكن له شاربه خلترك مكثر الخمر شيء ا و إلى النفس وخدف لكي يشربوا تكون الخمر إما آمرا معهم أحد نعيا يجوز تنجب لان ل ذلك جلوسك م ما ما ذلك المكان ولا جديد. لأن به وفيه معناه انك ستفقد حجز الانكار لانه كما س ب ت م ر ه ملرا في مثل هذا السياق لو انه والعياذ بالله واحد في المسجد أ خ ر ج قيمه خمرين لا تستطيعن ان تخلعوا فيما ل أ ن ه أ م ر مستغرب وسيعادي ف ض ي أن تكون خمر ل م س ج شيء ف ض ي ع ج د ان ً ف تكون ع خمر بمسجده ا ل ن ش ي ا فظيع ا جدا عن زال حاجة المساجد ولكن لم أن المؤمن في أستغربه يستغربه وأطلع نرأ لأن ا ل خ م ر غ ر ي ب ة في بيئة المسلمين ا يقولون ان ا ل س ل ي م ة فإذا و ج ت و ل و ن ان ا ل ب ي ئ ة م ر ي ض ة م ر ي ض ة ل و ن ان ا ل م س ل م ه م جدا و ل ذ ل ك ان ا ع م ع س ل م ي ن ي ق ص د و ع ل ا ل ق ض ان المسلمين و ل ه ذ ا ق ا ل ا ل ل م ي ن ي ق ع ل ا و ن ان ا ل ك ا ف ر ي ن و ج ه ي ق و ل ه أي ب ا ل ق ر آ ن ك ي ن يقولون ان المسلمين الخمر خمر والربا ربا والزنا زنا لا يمكن للحرام أ ن يصبح حلالا ولا يمكن للباطل أ ن يصير حقا ولا يمكن للحق أ ن يكون باطلا ل م ا تجد في كتاب الله جل ع ل ا تكون ش د ي د الحقائق الايمانيه صافيه و ا ض ح ة ق ا ط ع ة فنه بلغه ليضح الربا ليضح الزنا يسميه حريه ي س تذكر فنه لا شئت عندي في كتاب الله إ ن ه كان ف ا ح ش ة وساءت ج ي م ه وجاهدهم به زهادا كبيرا الزنا ف ا ح ش ة وجريمه وصاحبهم ن عنده اسقطوا ل يا أشد ايها الذين امنوا و ا ك ل ه عنه ا ل الربا المليح ذلك كثير و ح اشد منه وموكله سواء الاخذ ب ا ل ح د ي ث ص ح ي ح الاخذ والمعطي سواء نعم الله آ ك ل الربا وموكله وشهديه وكاتبه نعوذ بالله ف أ ذ ن و ا ب ح ر م ي ن من الله ورسوله إ ع ل ا ن للحرب ع ب ى الله عز وجل القرآن في حمينه تشميل وقد وعدك ا م م المذنرة سيطانهم رسول الله ب ن ص ل ت الله عليه الصلاة وسلم ا ل ا ب ا ل س ج ن ة ب أ ن ك منصور قد جاد على مستوى السبت لنهدينهم ش ب ل مائه سيثبتك الله جل وعلا بما جاهدت ب ا ل ك ت ا ب ولما جاهدت ب ا ل ق ر آ ن ورسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعد ذلك و ع د ت بالنصر على المستوى المعنوي ل أ ن ك قد ت ر س ما هي ارشادي بعقلك وسلوكك ولهذا كانت ا ل م ج ا ه د ة ل ا ز م ة للمؤمن في كل ا ل أ ز م ن ة وفي زمان الفتنه بوجه اخر و إ ذ ا لم يكن م ث هذا الزمان زمن الفتنه فلا فتنه موجوده في الارض اصلا لما كانت يعني الاجواء التي يعيشها العالم ا ل إ س ل ا م ي اليوم فيما يسمى بهذه العولمه الرياح الادريسيه الشيطانيه إذا لم يكن الله ولذلك المؤمن اليوم هو في أ ش د ح ا ج ة ل ل م ج ا د ر ة من ك ي تعيش يعني ب و ح د الدين مرخي دليل لا يمكن خ ا ص ة في زمن التدافع لا إ م ا أ ن ك تتثبت بكتاب الله كما وعد رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة ف إ ن ك م لن تضلوا ولن ت ه ل ك و ا ما ت م س ك ت م به ابدا هو ا ل م ع ن ى الحديث الذي إليه أشرت قلت ب ك حديث وعذاك الله ا رسول ل ب اما ل فإنكم لن ل ت ض و و ان تتثبت إلا بكتاب الله جل وعلا ف أ ن ت منثور على مستوى ا ل ن ف ا ه ي م منثور على مستوى المعاني م ث ب ت من دين الله جل وعلا و أ ن ت ع ن ى اذن على رتبتين من مقام المجاهده ة الدرجة رسوع الدرجة ا ا ل ج من م د فينزله الصديقين حقيقه حينما تنتشر عاده من العادات سيئه حتى تعم بها البلوى احد امرين اما إن, ان تكون من اهل المجاهده فتثبت بإذن الله. فتثبت باذن الله ولن يتغير في نفسك شيء من ذلك واما ان لا تكون منهم فتذوب وتصبح جزءا من ماهيه المنكر والعياذ بالله يعني العري الفاحش الذي يحصله اليوم و هو ا هذا التسابق نحو الهاويه في وقد اوصل فعلا الامه الى نوعين من عموم البلوى في الفاحشه والمنشط د د ي ش ا والعلي ا م ع يعطي ا ل إ ن س ا ن إ ذ محبش انه محبشرته أ وضع طبيعي وهذا خطير جدا هذا ي ه ذ ا هو ان يضيع النفسين مع المنشف مازلت أ ذ ك ر كثير من ه الناس كيفما خطا العلم يعني كل الناس الذين ي ع ي ت و ا ح د مراحل من تاريخ البلاد وتاريخ ت الحياه البلاد. بأنه أول مرة بدأ في البلد ا يعرفون ب ا ن ه أ و ل م ر ة ب د أ العلم في البلد ا ب د أ أ ن ه م ي ل ب و ا جلاله ل ع ن ه ن ا ت ا ل ك ي ر من ل ب ة و ن ه التي تتحرك بها ا ل م د ي ن التي ت ت ح ر بها ا ق م د ي ن ه التي تتحرك بها المدينه ل ت ي تتحرك بها المدينه التي تتحرك بها م ن ه التي تتحرك ب ا المدينه التي تتحرك بها ا ل م د ي ن التي ك بها ا ل ي ن ا ل ج ي تتحرك ب ا ل م د ي ن التي تتحرك بها ا م د ي ن ه التي تتحرك بها ا ل م د ي ن التي تتحرك بها المدينه التي تتحرك بها المدينه التي ت ت ر ك بها المدينه التي ت ر ك بها المدينه التي تتحرك بها المدينه التي ر بها المدينه ل ت ي تتحرك ب ا ل م د ي ن ه ا ل ي ت ت ح ر ه و ي ك ل ن س يمكن لفور ان يكون مرحلته في ه ذ ي المرحله التي تتمكن منها منطقه الحالة في ولي م ن ا ر ط ق بيشت منطقه منطقه منطقه ا ل منطقه م وصار أمر الحاجز أمر صبيعيا كي ش ن ي ق ه منطقه فالان الفتاه ا ل م ح ت ي م ه هي التي تقوم بها اما اذا برز ساقها او ما فوق ساقها او حتى عنقها ف م ح ت ي م ت على اننا وصلنا إ ل ى نوعين من العريس زاحف الذي حتى الذوق الحيواني استبشعه الذوق البهاني استبشعه ويستقذره فلذلك إ ذ ا سارى ما هو دونه واقل منه شرا صار يعني من علمنا الوضع الطبيعي هذا ا ل أ م ر اذا المؤمن لنعرف م إ ز ا ء ه ا ل إ ن ك ا ر القلبي على ا ل أ ق ل فيجيبوا ي ل ي يعني الانسان مطبع مع المنكر ويقبله نفسيا إ ذ ا قبلت ه نفسيا ستقبله في بناتك أ و حفيدتك ا أ و محيطك ولن تكون لك ا ل ق د ر ة ولا ا ل ج ر أ ة على ا ل إ ش ه ا م في صحيح وضعك الداخلي وبيتك ا ل أ س ر ي إ ذ ا كان ذلك كذلك فانت جزء من المنكر سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام حينما ق ا ل بها فبقلبه إن لم يستطيع و ذ ل ك أ ب ع ا ف ا ل إ ي م ا ن ب ق ل ب ه ل أ ن ك المنكر له ط ب ي ع ة ا ل متعديه يعني اللازم لا ف ل التنمحوا يكون ن لا ي المنكر إ ل ا متعديا يوجد شيئاً للجوم نهائيا ً ولذلك ان لم تتخذه أ ن ت مفعولا ً صار فاعلا ً و ز ع ل ك ان ت م ن أن المنكر إلا ما ك إلى ر ت ه إنكرك ف إ ن لم تغيروا غيرت هذا القصد وصرت ي جزءا منه و أ ف س د طبيعتك و أ ف س د نسيتك وفهمك للدين ا ل م ب ا ل ج م ل هذا يمرضى يفسد فهمك للحقائق حينما تتشبث بكتاب الله وتكون دائم ا س ت ل ا غ ل ل ق ر آ ن الكريم دائم التدبر ل آ ي ا ت ه جل وعلا أ ن ا اذن س ي ر ق ى منكر م ن ك ر ولو صم الدنيا وعم البلاد والعباد جميعا الرؤيه عندك و ا ض ح ة ما ع ن د ك ا ل ضباب حد شعراء المغرب المعاصرين رحمه الله قال وحده لا لطيفه يعني ح ك ا ل م ة تشبه ا ل ى ه ر ح ا ل ه قال هذا زمان ا ل غ ي م و ا ل ر ؤ ي ة عسيره حق ا ل لما يكون غادي س ي ا ر ة بيد طريق سيار أ و في غيره وتكون الضبابه ش د ي د ة جدا هذا الوضع هذا زمان ا ل غ ي م و ا ل ر ؤ ي ة عسيره المؤمن الذي يعاشر الكتاب <تصفيق> الله جل وعلا يجعله ل فرقانا يعطيك ضوء اخر من عنده هو سبحانه وتعالى يفرق بين الحق والباطل ويكشف الغمه ويمحر الضباب والغني فتصبح لديك الرؤيا و ا ض ح ة ن ا ط ع ة خ ا ف ي ة م ل ي ئ ة لا غبس فيها ولا اقتراب والذين جاهدوا فينا ن ه د ي ن ه حب لنا أ ي سيثبتك ربك جل وعلا ويجعلك فرقانا ونورا وتمشي به في الارض وهذا ا ل م ع ن ى م ت و ا ت ر الغرور في القران الكريم اي كلي من كليات الزيت الرتبة من ا ل آ ن يعني عصر ت ح د ي فعلا هم يلقون حبالهم وعصيهم فوجب عليك أ ن تلقي, تلقي الكتاب قالوا إ م ا أ ن ترقيه واما ان نكون اول ما نلقاه ق ا بل ن قال بل القوه ل والسلام ا إنما هو بما علم هو ب ل ب ه ب ب ي و ح ر أنه منها على الحقيق صحة ولذلك لما أ ل ق و ا ف إ ذ ا ح ب ا د ه م وعصيهم يخيل إ ل ي ه م ن سحرهم أ ن ه ا ا ش ع ف أ و ج س في رسله خيفه موسى قلنا لا تخف انك أ ن ت لنا و ا ل ق ي ما في يمينك تلقى ما صنعوا إ ن م ا صنعوا في الساحر ولا يجلس الساحر حيث أ ت ا ل إ ع ل ا م اليوم كله سحر سحر ي ق د ر و ا الحقائق ي خ ي ل و ا اليهم س ح ر ي ن لا ي س ع الحق يرضي الباطل والباطل يرضي الحق والمجرم يرضي البريء والبريء يرضي المجرم كل شيء يستطيع ان يقيبه سحر هذا سحر العصر وعصى هذا الزمان الى ما هي كتاب الله ر أ ى الحقائق في ج ل ي ة ق و ي ة وعباراته ق ا ط ع ة لا يستطيع شيء أ ن يثبت في الساحه لو هذا القران آ ن على جبل ما رأيته خاشي عن, متصدع عن الله. من ضربها للناس القرآن الكريم ل ل ه و ت الإنسان ب ه ا للناس ع م ن يتذكرونه ك القرآن ر ا ل كثير بالقضاء ع ن ا ل أ ب ا ط ي ل بذاته قران وحده إ ن م ا عليك انسان ت ن ق ي م ا هو ي ع ن ي ا ل ي ن م ا يلقي عليك بوسائل إ ع ل ا م والقنوات ا ل ف ض ا ئ ي ة ا ل ب ش ع ة ف ص ب عليك الجحيم والدخان أنت منطبع عن عندك ما كثير الله من القرآن لا ت ر وهو لا ل ت الذي ه تحضوه لا ولا يدخلوا البيت ب أنت من ا ا ل ن ا ل يتيح ي باليقين للعبد هذا المستوى من هذه المزيله ن ل ة ع ي م ن ل ا ة الدرجة هذه مجاهدة المفاهيم هي جميع القرآن لأن منساقة من لأنه من كل مستقرات ولكن ا لَحَافِظُونَ القوة لعلى من أول أن هذه ويجب بديها رب و ويجيب أحدهم مثلهم نزلت إذا كلمات الله تبخرت كلمات الشيطان、طب. ثم هي م ل ص ق ة باليقين القاطع تلك كل الكلمات هي كلمات الله جميعا وهي م ل ص ق ة المعاني يعني وخير بيحرها تفسيها مِن قرآن القرآن يرى كما تحرش في كم ا هي و ج ل ت ه م الله يلعب بالتحويل يجب ا ل أ د و ا ت ا ل ح د ي ث ة كما يسمعون اليوم يعني يشتغلون باللسانيات كثير من ا ل أ د و ا ت من اجل يعني تكون العلوجيه م ذ ا ت ا صالحه لكن يعني ط ر ي ق ة توظيفها قد يكون بتحريك من من المقاصد و المعنى القران الكريم ولكن ب م ا ن ك ان ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن أ و ا ل ك ل م ة ا ل ق ر آ ن ي ة في سياقها ا ل ق ر آ ن ي يضمنك ل ربكم ص ب الصدا تتخارك ت ويجعل بشكل ل ل ك ن يقولون ا ي ك و ل هناك ا م يكون ه ك ا م ي ك ا ك امر يكون ه ن ا امر ي ك ل ع ه م يكون ن ا ك امر ي ك ا ك امر و ا ك امر يكون ه ن ا ا م يكون ه ا ك امر ك و ن هناك ا ر ي ك و ه ن ي ك ن هناك م ه ا امر ي ك هناك و ن ه ا ك ر ي ك ه ا ك م ي ك ن ي و ن ا ك ا م ه ا ك ا ل ر ي ه م ر ل ك ل ن ر يكون ه ي ك و ا ك ا م ن ا ك ا م ن ه ك م ر ي ك ه ا ك امر ي ك ن ه ك امر يكون ه يكون هناك امر ي ن ه م ر ي ا ك م ه ا و ن يكون ا ك م ر ي ا ي ك ن ه ا ك م ر ي ك ه ا ك ا ي ك ن ه ن ك امر يكون هناك ا م ي ك بلا و ا س ط ة بلا و ا س ط ة أ ت لا يتدبرون ا ل ق ر آ ن أ م على صلودي محسن لصدق لله الله جل وعلا سينير ق ل ب ك بصافي الذكر وهذا داخل في معنى ا ل ح ذ ر و إ ن ن ا لحافظون اي حافظون لفظه وحافظون معنى م ما ي د ف الليعب ولكن قلت بشرط أ ن تلقى انت ا ل ق ر آ ن و أ ن ت ل ك ي ه على ذكرى على محيطك أ ن ت مضمون أ ن ت آ م ي ن إ ن شاء الله ب إ ذ ن الله ت ب ا ر و ع ا ل ى ا ل ر ق ب ة ا ل ث ا ن ي ة من م ن ز ل ة ا ل م ج ا ه د ة م ج ا ه د ة المقاصد و ه ي ج ن ا ل ح ق ي ق ة يعني يختلف قليلا عن م يسمى ي ن ي ه لان ا ل ن ي ا ت ا ل س ل ط ة ن في البزعين انما نحمل بنيه ا ل و إ ن م ا نقل مريمانا وياخذ حد ا ي ك تنوي ج غادي اسموي ل ع م ن ح ي نبغيته عاده او عباده هذه ا س ئ ل ة أ و م ر ت ب ة لكن نشوف ا ل م ق ا ط د ي ع هي ا ل ن ي ة التي ت ح ب ك ق ي ل ة الطريق إ ل ى أ ن تلقى ربك وهنا يتحدثون ع ما يسمى ب المقاصد الطوارئي و س أ ب ي ن على قدر الشطاء وسابينه ع ل ا م ذي الشطاء و ل س ا ب ي ن ي على قدر الشطاء وسابينه على ق و ي الشطاء وسابينه على قدر الشطاء و س ا ل ب د ا ي ة إ ه على قدر الشطاء وسابينه على قدر الاصولين ب وسابينه على القران ه الكريم وسابينه على قدر الشطاء ت <تسكر> لكن الله يبذل بهذا المقاصد ا ل ص و ا ر ي ع ن يجب ان تتعامل معه في ا ل س ي ا ة ولكن تتعامل معه في السماء ولكن ت س ت ط ي جوك ان ج ت ع ا م ل ا معه في السماء ولكن هذا تستطيع ان تتعامل معه في السماء ولكن تستطيع ان ل ا تتعامل كذلك ع كذلك ب ع د أ ي السماء خ ت ا ر فلما يبدا يتطور يتطور يتطور حتى يركبك في ن ه ا ي ة المطاف ي ر ض ط ا يكون جدوبي النجاح في الانتخابات على ق ب ل ا ل أ ص و ا ت ع ل ى ق ب ل البناء ي ف إ ذ ا ضاع العمل مع الاسف هذه المقاصد ا ص و ا ر ي ي انك لا ت ن ع ك ش ع ل ى ه ا بنيه النيه كالتمثيل بنفسه ولكن بامسك ل بنيه صالحه ولكن عاود بامسك حاجه اخرى وحاجه ارسمت على ح ج ه حتى م س ك بك النيه ف إ ذ ا هي بنحزي ل أ م ر آ خ ر لا ع ل ا ق ة له بالحزي البداء وربما أ ض ع بعض اركانيه بسبب ذلك ف أ ض ا ع الحزه كلها مع انهم ترقص ب د ا ي ص ل ح ه ولذلك كيف يامن المؤمن هذه الانقلابات ا ل ن ف س ي ة وقد اخبر الله بمثل هذا ف كتابه من قوله تعالى سندرجهم من حيث لا يعلمون و أ م ر ي لهم انك ج ي م ا ت ي نعبد الله من كيده و ر ج ا أ رحمته للغايه كيف؟, كيف المؤمن ينجو من هذا إ ن م ا ينجو ب ا ل م ج ا ه د ة ا ل م ق ا ص ب ي ة يعني لا ينبغي ان ت أ م ا ن مكر الله في جل ن تبني أنا وعدة كيف يمزي وعلا ي يجنوا أبقى تساعدا من يزيب ولذلك المجاهده ا ل م ق ص و د ي ة هي مجاهدة عمره تتعيش مع دم دائنة ابنة ا وقلت الى مقام الرضا النهائي وقد رضي الله عني اعملوا بذرين م ال ما الله صار على آل صار بدرين ما ما شئتم للمؤمن ان ي أ م ن مثل هذا و أ ن يعتقد في ن س ي الكمال و ا ل ع ص م ة المؤمن بمضعف و ي م ق و ي ضعف جنسه قوي ب ا لله جل وعلا ولذلك إ ذ ا كنت دائم الصله ل ل ه دائم ا س ت و ك ل على الله دائم المجاهده لنفسك ة الله في الله عليه والايه التي ذكرنا قبل ش ا من كل هذا المعنى أ س ا س ا الذين جهدوا ا فينا قال المنكرون جاهدوا انفسهم فينا لنهدينهم سبلنا و وقد صحا في حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام مما رواه احمد محمد في مسنده وضع ض اهل السنن لامام تندير واحتفظ منه لكن الصيغه كان لا عند احمد يقول عليه الصلاه والسلام المؤمن الناس من أمين الناس. منه أ م و ا ل ه م ودماءهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده ف ر و ا ي ة المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه في الله ف م ج ا ه د ة المسجد في الله إ ن م ا معناها أ ن العبد يرضي نفسه ويهذبها د ويشذبها في تيريها ولكن ى الله يجب ان ه يكون هناك اجراءات ه في المدينه ت التي د يمكنها ز ل ي يدخل ا و ي ة ع ع تتعامل ه و و غ ل ه خرجت معها ا خرجت ل ل و ر خرجت يعني طريقة يقص ض ب ف ك ذ ل ك ا ل ف إذا م ن فتتغول ا ث ا ن ي ت ق و ل على الملا وعلى الناس ف ت ت ا ج إ ل ى مقصي ا ل ش ر ي ع ة ب ت ذ ي ب ه ا وتشذيبها لذا الضيغ حتى ت س ت ق ي فالنفس إ ذ ا العبد أ و ط ا ح ب ه ا ارباها بمنهج ا ل ت ذ ي ب والتشذيب فذلك مجاهدتها فيه ا ل ل في المبدأ الطمئة في في وجب يعني أبناء كثير من المال الحرام م على المؤمن رعب يستطيعون ان ل ل م م أن يهذب ويشد بلسه والذين جاهدوا فينا لنهدي لهم سبلنا وذلك صريح القول النبوي الذكر تقبلوا ه ا ا جاهد ل م من ج ه نفسه د ن ف ي فاذا م ج ا ه د ة المقاصد أ م ر ضروري للمؤمن في كل زمان وفي هذا الزمان بصوره ة اخرى مرحلة ر ل ا ا ت ي لحالها الأمن المجاهدة المسيحة يتعيش في والمجاهدة المعنوية المجاهدة ا يناديك هذا المشي العيش زمان الحرام يناديك مكان ياله الي أصار بان م من مور في بيئة في لنظر جد كل فوق ح ت كل جهات ا ل أ ر ب ع ا ل إ ن س ا ن أ و الست ب ا ل أ ح ر ا م تليق على أ ب و ا ب الحرام من شوك ا المنكره أ ن ه ا الميتين انت سلب بالصبر لا ضعيف ل ا ي ق و ى إ ل ا بالله سلا ل ع ل ا اجتاز يوميا في تهذيب مسيكا وشيريبيا لمجاهدتها في الله صوات ا ل أ ش ك ا ل ا ل م ل ض ا ت ا ل أ ل و ا ن كل شيء يزين لك ا ل ف ا ح ش ة ب ش ت ا ن واعظ ف ا ح ش ه الماليه ا ل ف ا ح ش ة ا ل ه ن س ي ة ف ا ح ش ة ا ل خ ل ق ي ة ف ا ح ش ة العادات ف ح كل انواع ا ل ف ا ح ش ي ا ل ج ن لك من كل الوسائل لا يتبسم الجبار من المنكر فلعزيزا ا ن أرى ا ل ذ م ر ا ه إ ن م ا هو قلب ضعيف حين تقلب يتقلب ف م ا ينبغي ان ل إ س ا ن ي ق و ن شوقي ن ان ع ي هذا ا ل ب ي ئ ة المنكر ولا يحدث شيء ه ذ ا ك ذ ب لا يسبق مع الله جل وعلا إ ن م ا يثبت من خبته الله و سيدنا محمد هو خير الخلق ب أ ب ي و أ م ي و عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي أ و قلوبنا على دين او كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تملك هذه الادعيه انما تحيل على هذا المعنى م ج ه د ة مسكتيه لكن الانسان ديما يخضع نفسه لوحدها عمليه مخبريه مجهريه من اجريحها حتى تستقيم وحتى تزل بين يدي الله جل وعلا طائعه مرضيه مرضيه يدخل الكبر يدخل الغرور يدخل العجب وقد ياتيك البلاد بحيث لا تظن بحيث تظن انك عابد عامل لتزلج الاسم ولا تمنع الشعر ولربك َََِّ فصبر َ هذا امر الله لرسوله يا َ ايها ُ المدثير َْ كن ف َ ن ْ ب ي ر وربك ََََّ فكبر َِ ي و َ ك ي َ ا َ ك َ فطهر والريج ِْ ا ز َ فجر َُ ولا ََ تمنن ََُْ في ا ل ر ا ي م ع ت منهاج الثربية ل في إ س ل ل ا م من أ و ي ه هذا ا ر ب بل الصالح أطلاح العباد أنا وَلَذِي عَلِيه سيده آدَمْ علي الله جل وعلا حينما امره بالانذار والنظره للحق ي أي ا ل م د ف ر ف ن د ه بالتوحيد والاخلاص لله وربك فكبره وبتطهير بدنه وانفه من كل انواع الشرك و ا ل آ ث ا م وثيابك فطهر والريج ده الشرك الاكبر وما يتغرق عنه من شركيه صغيره فهجوك اي يجي ب الباب يبارك في حاجه كبيره وراك فيك و ر ق الله هذا بين ا ل أ م ا ل و ص ن تك ص ل ي بالزمن ع م س ي د ي وحزيت وكتاب ويعزمك الحاله زادت خم على عباد الله ل ا تمنون ك ش ي حين لأنك مات ويشكلون ع م ل ا ك و ي ج ز ي ر ف إ ن ك تمن به أ ل ى من أ ل ى ربك يمنون عليك الاسلام قل لا تمن علي ه اسلامكم بل الله يمن عليكم أن ان ك م ل ا يجب هداكم ل علاقة ن حبوم لليمان ج أن يجب جريه ن حيث ل يدري عندك المؤمن المؤمن ف ع ل ن هو ه الذي يشعر ب ا ل ع ب و د ي ة يعني ما امين نعم يحب انك عبد يالله والعبد ذيل بين يدي الله ف إ ن ك تشعر ب ا ل ح ا ج ة ا ل د ا ئ م ة إ ل ي ه وهذا ما ب ص ف ر ق ا ل ح ا ج ة ا ل د ا ئ م ة إ ل ى الله أ ي لا تستغني بنفسك عن الله ل أ ن ك حينما تستغني ف غ ن ي ا إ ر الرعاة في、السهل. فلهذا اذا ما دام يمارس ا ل ع ب و د ي ة على م س ت و ى ا ل م س ل د ي ن يا رب أ ن ا ع ب د كان الحاجه لك الى ما ت ب ت ن ي لن تسبب هذا ا ل م ع ن ى يعني م ع ن ى المقصود الذي تستوطنه و الذي عليه العمل ليس خدام ف أ ن ت ا ن ا ذ ابن ان شاء الله على ر ت ب ة من رتب ا ل م ج ا ه د ة وهي م ج ا ه د ة المقاصد ا ل ل ي هي دائمه ما تبكيش فيها ل ن ي ة الاولى بجنث ولذلك من ا ل ن ي ة ا ل ع ا د ي ة يعني ا ل ش ر ع ي ة ا ل م س ت ع م ل ة في سائر ا ل أ ع م المقصوره بحديث رسول الله عندما ا ل ي ة ا ل ح ا ل ي ة ا ل غ ن ي ة اللي ه ي في الحال أثناء أبوك د الرتبه ئ م ا ً ا ا ينبغي أن ت ف ق ك ووجد ح ا ا تجيبها تعمقها ل ى درجة الوحد الرتبة الإخلاص ا لله ل ث ا ل ث ة من مراتب م ن ز ل ة ا ل م ج ا ه د ة م ج ا ه د ة ا ل أ ع م ا ل بالطرق و ا ل أ س ع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث ا لطيف ل هي كل العمليه للسن دخلتها ل م ن ة كلها فعلا ي وتركا حينما تشعل الخير وحينما تترك الشر لكن بعض الاحاديث وبعض ك يعني الايات تحرنا ف ا في ت ح قبل ه في, في منطق ذلك رحمه الله وعن ا ل إ م م م ا ا ل ك كان الزمان قبل مسلم الزمان وفي غيره ما من كتب السنن عيد قال يوم ل أ ص ح ا ب ه و ل أ م ت ه بعدهم أ ن ا أ د ل ك م على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات لانه سير بين العبد الى الله عز وجل إ ن م ا هو بهذين محو الخطايا لأن كل بني أدام اخطأ اخطأ الدرجات قال عليه الصلاة والسلام الوضوء على المكاريزين أدام اخطأ بني فإنه ينسوا إسباغ ويرفع يجيد اخطأ هذا معنى المجاهده ي ج ه د ه الاعمال إ ش ب ا غ الوضوء على ا ل م ك ا ر ي ع وكثره د إلى إن العبارة الله هذه شاء و الخطا إ ل ى المساجد في ونقل ي فرصة أسوأ ا ل أ ق د ا م إلى المساجد. وكثرة الخطى الى م س ا ا ج د وكثرة ل خ ط المساجد وانتظار ا ل ص ل ا ة بعد الصلاه حال فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاث مرات سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ينزلنا بهذا الحديث الى ط ب ي ع ة الدين شفاء عنا ولكن بينما ل ا قد لا يخطر عالم عبد ي ن ببال يعني ما ض ا ل أ م ل كالذي العاديه وما هي ب ا ل ع ا د ي ة بل هي ع ا ل ي ة ع ا ل ي ة ليست ع ا د ي ة كما في حديثه عليه الصلاه والسلام فالذي ن أنا ل إن سلعة الله ا إن أنا سلعة الله يعلمهم بالليل والمقصود به ب ا ا د ة ز ل ل ل ي ة ا ا ش و ا إلى ان ل ل ل ي والذكر وما شبه ذلك من الاعمال ع ل التي يعني هي مشروعة النبي عليه و س ن يربي أصحابه ع م م ه أن الأعمال اذا ل أ ع لم يجاهد بها العبد و ف إ ن ه ا بين أ ح د أ م ر ي ن إ م ا لا تعدون يد الى واحد مزدوج قطعه الذي يصلي وينقطع يصلي ولا ينقطع كيف ا مشكلته يصلي على غير م ج المجاهده د ي ص ي على ر ح حسب ب يعني على ل ا فإذن حينما غير الأعمال م ا تكون على ج د أحد فتقا في الإنقطاع وبقاء فيهما هذا الضياع ضياع المعنى الشكل والرسمي أمرين ضياع أو أو الأرواح معنى فالبقاء الاشبع انما ينقرها انقر الغراب لا ينقر الغراب و ولا عباده الشروج القلبيه ا الرباط فذلكم فذلكم شررها ثلاثا كما ذكرت حديث دال على كل معاني العبادات بدون استثناء غير جب واحد ومشروح لأنه في عمل خرج من لأن النبي عليه كان يرى يراه وتعبي الحديث الحديث المعاني يعني شفرع ومشروع خرج أراه ترجع جبوا جل وجان جمالنا النبوة بما والسلام وعلا تتخلموا مشاة الصلاة كان الأمة ما لا يراه أحد بما أراه الله هذا لذا لا الشرع على عمل لأنه لأن ذلك على لم على من من أحد نجمانه هذه كتب كل تجد مؤد وما ينبغي أ ن يقتصر ص ر وأن ي به من كتابه ا ل س ن ة على أ ز م ن ه ت ا ر ي خ ي ة صحيح ك ل ق و ا ع د مثل القتل سليم عبد العباره ك ل ق و ا ع د ا ل س ي ل ي و إ ص ر ا ح ي ولكن القواعد العلميه التي تتيح للمؤمن أ ن يرى النصوص من خلال زمانه لا من خلال زمانه او أ ز م ن ه غيره و إ ل ي ك بحول الله جل وعلا البيان مما قل ي د ن محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مبشرا إ ص ب ا غ الوضوء على المكان يعني هذه الدرجه ا ل أ و ل ى ي ه تعطي للعبد هذه الغايه وهذه النتيجه وهذه الجزاء بها اربع درجات عن طلاق الغد ومحو الخطايا وهو الغفران ا ل ن ا ج ل برحمه الله و ع ي د الله على عبده ولكنهم ا ن و ا يفهمون ويزيدون ويزيدون و ي ز ي د م ن ويزيدون ويزيدون ك ي ز ي د و ن ويزيدون ويزيدون ويزيدون ب أ ن ه البرد إ ش ب ا ه و ل و ض و ء على المكان ا ل ل ي يمكنه المزيد ا ل من المدارس على ي حتى يعني ت د خ ي ل المرفق ع ن ي لو ك يختارون ف ما خ ل ا يفهمون ويزيدون ويزيدون ويزيدون ويزيدون ويزيدون ويزيدون و ي ز ع د و ن ويزيدون ويزيدون ويزيدون ويزيدون いい。<Yep. S 2> yep. بالبرد من حسن. و ل ا ل م ر ا في ق ل ك ب ا ل ب ر د ا ن لم يكن هناك مقاصد الحديث ولكن ل هذا الزمن مكاره أخرى لم يكن هناك مقاصد ج د الجرافة و م ا ل م ؤ س س ة ا ل إ د ا ر ي ث ولم ن العطر أو غ ر ف يكن ه ن ا ل م ق ا ل إ د الحديث ر ي هذا م والمرأة ا ن م و ن ت و كانت ب د و ر تجاهها بكثير من المسيارات ولو كانت تدور تجاهها اختلطت الاخبار فصار من فتادي الى فتادي هذه المكاره وهذا الزمان إ ص ب ا غ الوضوء على المكاره واجب على المؤمن ان يستجيب لندائه والا يستجيب الى شهوات الشيطان والا يستجيب الى تحديات العقرب ليتحداها ب ا ل إ ي م ا ن و ص ل الدكاح الكريم إ ل ى مرقيك و ص غ س ل رجليك الى سعديك مرتقي وتوضا وضوء ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة فكل الله ل ا ت كل غيره اذا ا غ ي ك أ ن ا أ د ل ك م على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرج إ ذ ا أ ر س ى أ ن تكون من اهل الدرجات الذين يتصل فيهم ا ل م ن ا ا ل ع ن ا ان تسجد الوضوء ا ل م ك ا ل ي ه ذ ه م ج ا ه د ة الاعمال لان مجاهد الاعمال لا تستطيع ان تقوم به جنسيه مهلهله مرخيه ب لمجاء تصلي وتقوم ا يعني بعض ا ل أ ح ي ا ن ا ل إ ن س ا ن الاصول المعلومه من جندي ا ل ض و ض ا قد يشعرون في ه ذ ه الحرج بسبب الضعف النفسي والصب اليومي يعني بتشتاق الامطار الخاميضيه نرى في المعليا في المعنوي بهذه التلوث أن يطلّي وأن يكون د ا ف ه ا يدخل و ا في د ا ر ا ل م ج ا ه د ة للاعمال في م ؤ س س ة من المؤسسات أ ن ه م يصليون العصر ا لانهم يشدون في هذه ا ل م ؤ س س ة فالمسؤول عن ا ل م ؤ س س ة ما اجناس لحد وما يعني مثل ولكن ا ح احسيروا غريب هذا الشخص ف ر ة ي و الذي يشيع ت م منظر ا ل ص ل ا ا لا ل لا يشيع منظر الصلاه ماذا ي ف ا ل المفهوم دياله ا ل ا ن س ا ن بعض خلينا بعدها نتزين لا ديال المفهوم انا كنت اشعر انني ستره دياله خسرها بعض ومعلوم أ ن كثيرا من أ ه ل الكفر انما اسلموا حينما شاهدوا كتب كتب ل قال ما منظرا س عن ل س ي المسلمين المحضر التي ولكن كانت ذوق د يصلون ا ل ح م ي ليس كبعض الجهال وبعض الضائعين ا ل ت ا ئ ن ي ن الذين يستبشعون مشاهد الدين في العبادات وفي ا ل أ ع م ا ل وفي السلوك ويستحضرونها على الأسهل مع ب د الاسف ل للشهوات ولا عبدا ينبغي ان تقول ا ب ح م د لله كيف ب أ ن تجاهد ن س ت ش ع ب ا ل أ ع م ا ل أ ص ل ا صلوات الله صلى ا ل ه م ر ف و ح بين يدي الله جل وعلا خاضع ع ن ولكن لعزه ا ل إ ي م ا ن فلله لعزته ولرسوله وللمؤمنين المجاهده بالحمد ص و م و ق ل مؤمنا و ق ل فخورا بصيامك لا ممتن به على ر ب ك ولكن فخورا ب إ ي م ا ن ك شريحا لله جل وعلا أ ن هداك الايمان فدرا ميزه فدرا ل ر و ت ب ا متعتا بغير ليبرى بصيامك و ب ص ل ت ك و ب ح ز ي ك و ب س ا ئ ر ا م ا ل ك ا فلذلك ف ع ل م العمد من ا ليبرت ل هذا المعنى سيصبح الدين كل الدين يصبح له ل ذ ة ومتعه وكما القول في ا ل أ ف ع ا ل كذلك القول في الطرق الدكتور <تصفيق> النبي <الدكتور تصفيق> بن عبود الله بن عبد المسلمين و ا س ع ه ب ر س ن ا عليه دراسات معليه ولكن الكتابه مره في الهيئات و ا ل إ د ا ر ا ت لو كانت جريمه ط و ي ل ة جدا لانه ت كانت ت ا ل ه م غير في امريكا لانه ي ر ف ض ه ا فلما ي س أ ل ي ق و ل ا ل م ا ل ا نفس الخمر يريد ان نسلم ديناتش ك و ن ي خ ه لقد ا ل ر د ل ان اكون مع بعض المسلمين من مسلمين ا ل خ ر و ومن م وهذا ل م ي ن ومن م س ل ا ي ق قد د ن ومن ا مسلمين ومن م ا ل ا ل م ي ن ومن مسلمين فعندما أن ع أنه ي ق ا ل لهم انهم عليه ي كانوا يغرق لهم ح م ص ح يستحقون ح ي ق ان ل م ا يقولهم م ع معه ش م ث ذ ا يعتبر ن المجاهدات بالطرق حرام وأنك ت ه د في الله ا ر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 فلا تخالطه هذه لي ف ي ا ن علاقتك م الله دين الله والتواضع وعلاقتك مع الذين يرفضون الدين عزه انا ح س افخروا ت ي اللي انا الله احسن الى مثل م هو ق م في ن ان ب غ ي ي ديني خ المداخل ل الى م هو سليم و الذي أ ت ى ربه بقلب سليم إ ن م ا الله جل وعلا أ م ا ر قلبه ومثل ه ذ النور ا يصدر من كل جوارحه اذا تكلم فنور و إ ذ ا أ ن س ت فنور و إ ذ ا تحرك فنور و إ ذ ا مشى فنور كله ه الله هذا عليه م والسلام الحديث واضح قاطع الصلاة فإذا رسول في ر أ ت ومثل س ع يسمعوا به وبصعوا و يغفروا ويداوا ا الذي الذي الذي يبقشوا بها والزو التي ألني ينشد يا ورئيس به به هذا المعنى كثير في ا ل ق ر آ ن الكريم يعني ان ل إ س الانسان ن ا م ن و ر المحتجر الأمة هذا الذي ا ا ل يسمع ت و ز هذا الذي ي م ع ل أ م و ا ل أ م ا ن ا ل ر و ح في ب ل الذي وبين ا ع ب ا د ه ا النموذج ا ل ذ يجب ا ل إ ك ث ا ر منه والذي يجب اتباعه و ت ح ل ي د ه هو كل المعاني التي تؤدي إ ل ى كثير نمط الخير في بلاد العباد أ م ا نمط الشرع فالمدمر المؤمن لا يمكن في خاتمه في المطاف أ ن ي ط ل ع إ ل ى مولاه في بحر ا ل ل ز ي في ظلمات إ ل ا إ ذ ا ركب س ف ي ن ة المجاهده جاهد نفسه بكل ما يخرجها عن م ص ي د ه التعبدي ا جاهد عقله بتثبيت و ل ص عن ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة و ا ل إ ن ت ه ا ء عن ا ل أ ع م ا ل ا ل ب ا ط ل ة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا ك